Bismillahir Rahmanir Rahim Hamīm 'Ainsīn Qāf Kazālika yūḥī ilayka ilal ladhīna min qablik Allāhu al Lahu 119. وكاد السماوات يتفطرن من فوقهن 110. والملائكة يسبحون بأند ربهم 111. ويستغفرون لمن في الأرض 112. ألا إن الله هو الغفور الرحيم 113. والذين اتخذوا من دونه الله حفيظ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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ حكموا إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاعطروا السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء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 الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوه إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه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 فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ الله مِن كِتٰبٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اَللّٰهُ ربنا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ حُجَّةٌ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ وضبوا ولهم عذاب شديد والميزان وما يدريك لعل الساعه قريب يستنجون بالذين لا يؤمنون بها والذين امنوا يشفقون منها ويعلمون انها الحق الا ان الذين يمعنون في الساعه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 وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذى به الله ولولا كلمة الفصل نقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقعوا بهم والذين آمنوا وعملوا الصانحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذي 111. إلا المودة في القربى 112. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا 113. الله غفور شكور 114. أم يقولون افترى الله كذبا 115. فإن يشأ الله يختم على قلبك وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ الذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عِبَادَهُ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عِبَادَهُ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم مِنْ فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 119. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابه وهو وَبَعْضُكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أنْتُمْ وَمِنْ 119. إن يشأ يسكر الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 110. أو يوبقون بما كسبوا ويعفو عن كثير 111. ويعلم الذين يجادلون في ما لهم من محس فما اوتيتم من شيء فمتعوا الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا خير وعد بقال للذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون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 والذين إِذَا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن إنه 119. ومن يصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 110. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بوير الحق أولئك لهم عذاب أليم وصبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما أو العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل 118. وترى هم يعرضون مِنَ خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم, ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من